فإذا قيل لك ما تعرف العبادة هي إسم جامع لكل ما يحفه الله ويرضاه فالتليل قول الله عز وجل إن يذكروا فإن الله قري عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم فإذا قيل لك أين الله الله في السماء مستوى على عاشه فالتليل قول الله تعالى آمين من في السماء أن يخصر بكم الأطبع إذا هي تمور وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى فحديث به ذيلة رلي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اللاقب يقول من يدعوني فأستريب له من يزلوني عليه والنزول يكون من أعلى فإذا قيل لك هل الله معنا الله عز وجل معنا بعلمه فالدليل قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم فقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون قال ابن كثير المراج أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض min síti noyá